وََّذِينَ كَفَروا مالالُهُم كَسَابٍِ بِنقِياتِ يحسَب الظَّم آل ماء يَحسَب الظَّمآنُ مَا أَن حتىََّ حتىَ إِذَا جَ أَهُ لَمْ يَجدِهُ شَيْئأَ وَجدَدَ اللهَّه عيندَ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 انك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتون اليه مذعنين اف في قلوبهم مرض ام ارتاب ام يخافون